بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نياد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Welkom bij les nummer 44 van Arabische grammatica. We gaan insha'Allah vandaag hoofdstuk 32 behandelen. Al-Modaf al Voordat ik daarmee begin gaan we eerst het huiswerk behandelen van hoofdstuk أين 31 د إعراب جمع المؤنث السالم لقد 2 weken geleden hebben gehad إعراب جمع المؤنث السالم رأينا بأن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة في ذخينت جمع المؤنث السالم مرفوع wordt met het teken adamma en wordt mansoub أن مجرور مت التاكن الكسرة الكسرة ذات إن دي النصب إن, إن دي تخفى النصب ده فتح فرفان طيب السؤال الأول في التمرين الأول يقول عين جمع المؤنث السالم المرفوع والمنصوب والمجرور في العبارات الاتيه وبين السبب وعلامة الإعراب في كل إذن هنا بعض الجمل بعض العبارات نستخرج منها الجمع المؤنث السالم ثم نبين هل هو مرفوع أم منصوب أم مجرور ونبين السبب أي سبب الرفع أو النصب أو الجزم ثم نبين علامة الإعراب علامة الرفع أو علامة النصب أو علامة الجر. طيب الجملة الأولى أي ناعت الثمرات أي ناعت أين جمع أو أين جمع المؤنث السالم في هذه الجملة؟ نعم الأثر يتفضل. نعم الثمرات جمع مؤنث سالم. كيف عرفتي؟ يعني لماذا قلنا بأن الثمرات جمع مؤنث سالم؟ الآن نرجع إلى القاعدة، لأنه ينتهي بالألف والتاء أحسنتم، لأنه دل على أكثر من اثنين، لأنه دل على الجمع اولا بزيادة ألف وتاء هذا هو، يعني هو يدل على الجمع على أكثر من اثنين وبزيادة ألف والتاء في آخره بالنسبة للمفرد. لذلك قلنا بأنه جمع مؤنث سالب. طيب هل هو مرفوع أو منصوب أو مجرور في هذه الجملة؟ ولماذا؟ أي نعت الثمرات هل هو مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ هو مرفوع لأنه فاعل. نعم هو مرفوع لأنه فاعل. بقي الآن سبب أو علامه علامة الرفع. علامة الرفع. إذن سبب الرفع هو لأنه فاعل. فما علامة هذا الرفع؟ مرفوع بماذا؟ تفضل. علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. أحسنت. لأن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة الظاهرة في آخره. أحسنت يا الخد. طيب ننتقل الآن إلى الجملة الثانية. أي نعت الثمرات بمعنى أن the taken that. دا فرختن زين رائب خفورده لعلى الفتيات مجدات لعل الفتيات مجدات إكدو إكسبرس خين شكل سو دات يلي زلف خاندون. دوس إيست لعلى الفتياتي لعلى الفتيات أو لعلى الفتياتة مجداتي أو مجداتا أو مجدات دات مت يلي زلف فرطالة. ام سوسن تفضل الفتيات ومجدات على بي زين جمع مؤنث السالم طيب احسنت لنبدا بالفتيات هو جمع مؤنث سالم هل هو مرفوع او منصوب او مجرور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هل الفتيات مرفوع منصوب ام مجرور هو منصوب لانه اسم لعل احسنت لعل من أخواتي إن تعمل عمل إن وإن تنصب المبتدا فيصير اسمها لأنه اسم لعل لذلك فهو منصوب طيب ما علامة نصبه ما علامة نصبه علامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره الكسرة الظاهرة على آخره <تصفيق> طيب om it noch kompletter zu machen sagen wir علامة نصب الكسرة النائبة عن الفتحة آآ لأن العلامة الأصلية العلامة الأصلية للنصب هي الفتحة لأن العلامة الأصلية هي الفتحة فهنا الكسرة علامة نصب لكن هي فقط تنوب عني الفتحة فنقول علامة نصبي الكسرة النائبة عني الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم نعم ننتقل إلى مجدات كذلك جمع مؤنث سالم فهل هو مرفوع منصوب أم مجرور مرفوع لماذا هو مرفوع؟ ما سبب الرفع؟ لأنه خبر لعله أحسنت لأنه خبر لعله وما علامة رفعه؟ علامة رفعه الضم الضمة. لأن جمع المؤنث السالم يرفع بالضم لعل الفتيات مجدات مشخين زين دماشيس أي فرخ. طيب لننتقل الآن إلى السؤال الثالث أو الجملة الثالثة البطاط سابحات البطاط سابحات البطاط سابحات طيب أين جمع مؤنث سالم في هذه الجملة الأثرية تفضل البطاط أو البطاط نحن نسأل في الثالثة أو في توفتي افتح احسن الضمه عند البطاطا هذا جمع مؤنث سالم وسابحات كذلك وسابحه كذلك طيب نبدا بالبطاط هو مرفوع اليس كذلك اذا كان مرفوعا فما سبب الرفع لماذا هو مرفوع زاين بيزر بلاتسايده لانه مبتدا احسنت مبتدا والمبتدا دائما ياتي مرفوعا وما علامه الرفع ما علامه رفع البطات علامه رفع الضمه الظاهره في اخره ثم سابحات سابحات لماذا مرفوع لماذا رفعت كلمه سابحات سابحات مرفوع لانه خبر وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره أحسن. إذن البطاط تلتزن أينشيس ديزاينز فيمنت مبتدع وخبطي. إلى الجملة الرائعة البنات يعطفنا أو البنات يعطفنا على البائسات أين الجمع المؤنث السالم في هذه الجملة البنات يعطفنا. على البائسات طيب أم سوسن فضل البنات والبائسات أحسنت طيب البنات مرفوع منصوب أم مجرور وما السبب في ذلك مرفوع لأنه مبتدا أحسنت وما علامة الرفع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أحسنت طيب البائسات مرفوع منصوب ام مجرور وما سبب ذلك مجرور لانه اسم مجرور جاء بعد حرف جر وما علامه جره علامه جره الكسره الظاهره او على اخره حسنا البنات يعطفنا على البائسات بمعنى دماشيس زين ارضخ تيخن دروف طيب الجمله الخامسه نعتمد على الامهات نعتمد على الأمهات أين جمع المؤنث سالم في هذه الجملة الأثرية تفضل الأمهات هل هو منصوب مرفوع أم مجرور وما سبب ذلك مجرور بالكسرة لأنه اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره تقول مجرور لأنه اسم مجرور وتقول بالكسرة يعني علامة جرية الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم يعني ليس سبب في أنه مجرور بالكسرة لأنه اسم مجرور لأنه قد يأتي اسم مجرور لكن ليس بالكسرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى لأنه ليس كل اسم يجر بالكسرة كما رأينا كذلك في الجمع المذكر السالم الجمع المذكر السالم لا يجر بالكسرة وإنما يجر بالياء نعم طيب الأمهات ما إذن قلنا علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره لأنه جمع مؤنث السالم والجمع المؤنث السالم يجر بالكسرة طيب نحتمي دلومهات، يقصد أننا نعتمد على الأمهات. الجملة السادسة: نحترم النساء الفضيلات. نحترم النساء الفضيلات أين الجمع؟ أين الجمع المؤنثي السالم في هذه الجملة؟ نحترم النساء الفضيلات. طيب الأثر يا تفضلي الفضيلاتي احسنت هل هو منصوب مجرور أم مرفوع منصوب بالكسره لأنه مفعول به لأنه مفعول به هل هو مفعول به طيب لي لنبدأ يعني لي لن نعرب هذه الجملة نحترم لنبدأ بالاعراب نحترم ما اعراب نحترم ما إعراب نحترم تسنعت لأن النساء النساء مفعول به والفضيلات هو وصف وصف للنساء إذن وصفة أو نعت يتبع المنعوت والمنعوت هنا مفعول به والمفعول به منصوب إذن الفضيلات كذلك منصوب أحسنتك اذن نعرب نحترم فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره على اخره والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن النساء مفعول به والفضيلات نعت نعت منصوب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب ما علامه النصب ما علامه نصب الفضيلات علامه نصبه الكسره الكسره النائبه عن الفتحه احسنت من بايتر اوم تو عن الفتحه لان الفتحه هي العلامه الاصليه العلامه الاصليه للنصب لكن في حاله جمع المؤنث السالم تنوب الكسرة عن الفتحة نعم طيب نحترم النساء الفضيلات في الريس بكتير دخد فراو الجملة السابعة يلعب الغلمان بالكرات أين جمع المؤنث السالم في هذه الجملة أم سوسن تفضل؟ الكرات الكرات أحسنت هل هو مرفوع منصوب أو مجرور وما سبب ذلك هو مجرور لأنه اسم مجرور أحسنت جاء بعد حرف جر وما علامة جره علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره أحسنت نعم يلعب الغلمان بالكرات الغلمان بالكرات طيب الجملة الثامنة الخيل تجر العجلات الخيل تجر العجلات أين الجمع المؤنث السالم في هذه الجملة الأخيرة من التمرين الأول صفحة وستون الأثرية تفضلي العجلات أحسنت العجلات هل هو مرفوع مجرور أو منصوب وهو منصوب بالكسرة لأنه مفعول به لا نقول هو منصوب لأنه مفعول به بالكسرة لات في هو منصوب لأنه مفعول به ثم نأتي على علامة النصب ما علامة نصبه هو منصوب لأنه مفعول به هذا هو الإعراب ثم نأتي الآن على علامة اعرابي علامة نصبه وعلامة نصبه الكسرة أحسن وعلامة نصبه الكسرة لماذا لأنه جمع مؤنث سالم طيب تجر العجلات في زخدة باردن تريكن أدا كار هذا بالنسبة للتمرين الأول ننتقل إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول السؤال اجمع الكلمات الآتية جمع مؤنث سالما وضعها بعد الجمل بعد الجمع في جمل مفيدة. إذن عندنا هنا كلمات مفردة الأنسة الكلمة زينب الوردة العاقله الرايه السمكه الساعه نجمع هذه الكلمات جمع مؤنث سالم ثم نضعها في جمله فماكن زينن نادت الجمع المؤنث السالم فن hebben نبدأ ب الانسه الانسه نعم الاثريه تفضلي ما معنى ال ما معنى الآنسة؟ ثم فراو ميس ان ان نيو فراو, نيو فراو. نيو فراو. ان ميس يوفراو تسن فراو دي نوخ نيت غتراوتيس ايغليك داتيس الانسه بالعربي طيب ما جمعها الجمع المؤنث السالم من الانسه الانسات احسنت الانسات زياده الف وتاء نزيد على المفرد الف وتاء ونحصل على جمع مؤنث السالب. طيب ضع الآن في جملة مفيدة ضعيها في جملة مفيدة. الأنيسات، الآنسات، عفواً الآنسات مضيفات. هيلغوت، de jeugvrouwen uh, of de mooie vrouwen zijn uh, ja uh, schoon, naam netjes. حسن طيب ننتقل إلى زينب زينب ما جمع مؤنث سالم لزينب طيب أم تفضلين ما معنى أولا الكلمة زينبات حسن زينبات والمعنى يعني هي فقط اسم اسمه بنت اتس ما نعم اتس طيب الآن جملة مفيدة جملة مفيدة فيها كلمة زينبات الآن سات نظيفات زينبات الزينبات ذهبنا إلى المسجد حسن. The vrouwen die Zeynep heette of de meisjes die Zeynep heette gingen naar de moskee. احسنت زينبات هنا مبتدأ فرفع بالضمة الظاهرة على آخره. طيب الوردة, الوردة. من يجيب على هذا السؤال يعني ما معنى الوردة ثم إيتي بي جمعها جمع مؤنث سالم ثم ضعها في جملة مفيدة طيب أم سوسن تفضلي ما معنى الوردة أولا الوردة الوردات يأخذ روس الوردات دوس زيادة ألف وتاء يعني المفرد تزيد تزيد عليه ألف و الوردات ثم ضعيها في جمله مفيده رايت الوردات احسنت رايت الوردات اكزخ د روشيس او د هنا الوردات مفعول به منصوب بالكسره نيابه عن الفتحه نعم العاقله العاقله العاقلة ما معنى العاقلة ثم ايتي بجمع المؤنث السالم وضعوها في أو ضعوها في جملة مفيدة برودر سبعة وسبعين تفضل العاقلات العاقلة, العاقلة دفستانضخة نعم العاقلاتو زين دس دفستانضخن دفستانضخن فست فست فست فست فست فست فست فست فست فست العاقلات خير النساء هي goed de verstandigen de verstandige vrouwen zijn de beste العاقلات خير النساء هنا العاقلات مرفوع لانه مبتدا وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره طيب الكلمه الكلمة ما معنى الكلمة وما جمع المذكر المؤنث السالم منها ثم ضعوها في جملة مفيدة الكلمة الكلمة أم سوسن تفضل الكلمة ما معناها تاكيت هاتورد حسنت هاتورد طيب جمعها الكلمات هي خد والآن ضع الكلمه او الكلمات في جمله مفيدة جمله مفيدة دائما ما تزال نعم نعم كتبت كتبت الكلمات في الكتاب كتبت الكلمات في الكتاب احسنت كتبت الكلمات في الكتاب احسنت كتبت الكلمات في الكتاب احسنت كتبت الكلمات في الكلمات منصوب لانه مفعول به وعلامه نصبه الكسره النائبه عن الفتحه ياخد. طيب آه, الرايه, الراية ما معنى الرايه ثم آه, ما جمع مؤنث السالم منها وضعوها في جمله مفيده الرايه بيت يلي بيت الرايه بالتاكد بيت ايمانت بيت الرايه بالتاكد نيمان برجل سبعه سبع تفضل فلاخ احسنت التاكد <تكنت> انفلاخ دفلاخ الرأي. طيب جمع المؤنث السالم لِ الرأي الرايات. الرأيات ثم الآن جملة مفيدة فيها كلمة الرأيات. ناسش ميكروفون هبت ضمخي بينات. يا أخيك بينات. طيب ال flags هنا الرايات مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره يأخذ السمكة السمكة ما معناها ثم جمع مؤمنة السالم ثم جملة مفيدة أم سوسن تفضلي ليس يأخذ خخام مسخين إيمن تنظر السمكة ما معناها فبتك أنت السمكة أفكاكا كدنك تتزوستر أم سوسن ترقم نعم تفضلي أم سوسن عليكم السلامة الله وبركاته يفضل السمكة ما معناها وما جمع مؤنث فيس احسنت فيس جمع مؤنث سالم منه السمكات ثم جمله مفيده السمكات لذيذات هيا خذ السمكات لذيذات دفيشن زين لك طيب الكلمه الاخيره في هذا التمرين الساعه الساعه ما معناها وما جمعها جمع مؤنث سالم ثم جملة طيب رودر سبعة وسبعين تفضل ما معناها؟ ما معنى الساعة؟ الساعة the clock and الساعات the clock أحسنت جملة مفيدة of tiden that can ok of euren الساعة بتاكن دوك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته that can clock بتاكن and that can ok euren of eur بتاكن الآن جملة مفيدة فيها كلمة الساعة أو الساعات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 Abdallah. Nou, Hazen. Tayyip. Um, uh, een broeder was bezig in, uh, in het verleden met het maken van woordenlijsten. Misschien ja, uh, aan het begin of voor het begin van de les is er iemand uh, geweest die vroeg naar woordenlijsten. Misschien als er iemand is onder jullie die verder kan gaan met die woordenlijsten, want die is gestopt met een aantal hoofdstukken vanaf het begin. Dus als iemand dat wil doen, dan zullen anderen daar profijt van hebben, beïnvloed Dus als iemand dat wil doen, dan kan hij of zij het in Word opschrijven en dan naar mij toe sturen. En dan zal ik het op de site zetten. De woordenlijsten uit... أل التمرين الثالث, الثالث. يقول <سؤال> اجمع الكلمات الاتيه جمع مؤنف سالما وضعها بعد الجمع في جمل مفيده بحيث يكون كل منها مره فاعلا ومره مبتدا ومره مجرورا بحرف جر dus de vraag hier is, je krijgt woorden die Mufrad zijn, enkelvoud, en je moet daar Jammah het Salim van maken, en daarna maak je zinnen van, in de ene zin moet deze Jammah het Salim uh, fa'il zijn, in de tweede Mubtada, in de derde Mujroor vanwege Harfajar, en in de laatste Mufa'ul, B. Voordat ik ga naar de woorden, wil ik even een onderdeel van de vraag aan jullie vragen om de i'raab te doen. Daar staat, ijma' al kalimat al Ijma' al kalimat al Wie kan voor mij de Arab doen voor deze zin? Ijma' al kalimat al Dus bij de vraag. Om zo'n zin. يرمي خذوا ان بتج ترجع فعل الامر مبني على السكون احسنت. اجمع فعل الامر مبني على السكون. ما الكلمات. ik zeg niet اجمع. niet اجمع ik zeg اجمع. ضروري مس اجمعي الكلمات الآتية لقاء الساكنين احسنت. Hier hebben we twee sukuns achter elkaar. Dus de eerste sukun is weggevallen. Heel goed. Ijma'i. Dus ikma'i. Fi'al amr. Mabini'a al sukun. Oké. Ga Bij ieder werkwoord hoort een faal. Een volledige werkwoord. Uitgezonderd. Fi'al naqis. Die moet niet vergeten worden. Oké. Al woorden Mef'ool bijhi mansoob. Wa'alaamatu. Nasbihi. Al kasratu. nou مؤنث سالم احسنت هل هو خط. ما إجماع فعل. أين الكلمات مفعول به. ما هو الفاعل أين الفاعل؟ زيت in الواقع. لا. هل هو خط. هل هو خط. زيت نت في الواقع. لكنه هو خط. تقديره أنت. ايجل يقولون هنا إجماع أنت الكلمات الآتية. إجماع أنت الكلمات الآتية. دي أنت هو خط. والفاعل ضمير مستتر تقديره انت ضمير مستتر تقديره انت في محل رفع ياخذ طيب الاتيه الاتيه ليست الاتيه الاتيه وفي الاتيه الاتيه دفوق دي هنا كومن الاتيه نعت للكلمات وعلامه نصبه الفتحه احسنت جسم منصوب نعت منصوب الآتية هيخد نعت منصوب لماذا لأنه يتبع المنعوت الذي هو الكلمات والكلمات مفعول به. <تصفيق> فاوت <مار> مفعول به هيف <تصفح> دي الكسرخ كريخن فانذيخ تفايدة جمع مؤنث سالم إس سؤال الله سبحانه وتعالى سيخت خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض نت والأرض الأرض إس معطوف default السماوات السماوات هي إس منصوب دوس الأرض متأوك منصوب زين إن السماوات يفت الكسرة كريهة، omdat het جمع مؤنث السالم، want جمع مؤنث السالم، the wordt meencob en het teken van de naam is de kerser die de heel goed. طيب الآن نجيب على الأسئلة. السيارة. السيارة، ما معنى السيارة؟ أولاً، ثم الجمل مؤنث السالم منه، ثم جمل. الاثريه تفضل السياره اس اوتو يا غوت او كرافانت نعم احسنت سؤاسين صوره يوسف يا غوت بس alles wat loopt eigenlijk السياره كومت سارا يسير ان سارا بتيكنت لووبنت الجمع السالم داتيز السيارات يخد. والان جمله تكون فيها السيارات فاعلا ذات اسم مؤنث لنا جمله تكون فيها السيارات فاعلا لسم مرفوع مرت السيارات بسرعه احسنت والان مبتدا المبتدا السيارات جميلات هي مرت السيارات بسرعه تيكن ذات اوتوز زين سيل فوربيجاها السيارات جميلات هي السيارات مبتدا عندما تتكينت ذا أوتوش زين موي ها خد والآن مجرور بحرف جر ركبت في السيارات ها خد اك ستبت في ذا هنا السيارات م... اسم مجرور لأن... لأنه سبقه حرف جر ثم أخيرا مفعول به صنعت السيارات ها خد اك مكت ذا هنا السيارات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة نعم طيب بارك الله فيك الحجرة الحجرة نفس الأسئلة بالنسبة لكلمة الحجرة الحجرة بذخات بريدر سبع سبع تفضل نعم كامر تتيس الحجرة طيب جمع مؤنث سالم الحجرات أخذ الحجرات. الحجرات و en jumel. Jumle, takoon of hier, gehoord doorad, verre nu moet je bedenken wat de kamers kunnen doen. Wat kunnen de kamers doen? Jumle, takoon of hier, gehoord doorad, verre ilen. Kenetil hojoratu, sarirat. Kenetil hojoratu, sarirat. Me arabul hojorat. Me arabul hojorat. Brutus was van. Wat is de arab van al-hojorat? Oh, dat is. The? ism kana, ahsend, ism kana, wa leysa faailan, kennen. kana, la ya'tiha al faail, wa innama ism, ismuha. Dus dan moet je een andere zin maken, waarbij al-hujurat fail komt. Je moet een andere zin bedenken. Je moet met werkwoord beginnen, even kijken. Nou, ik kan gewoon even een hint geven. Denk bijvoorbeeld aan een aardbeving. Als er een aardbeving is, wat doen الكامرس إنقضتِ تتكلم إنقضتِ الحجرات أحسن أوفر اه. اهتزت اهتزت بتجد تاتت بيفجت وإنقضتِ بتجد نرستورتة، هل خُط هنا الحجرات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره طيب والآن جملة يكون فيه مبتدأ حجرات مبتدأ الحجرات جميلات جيد، هنا الحجرات مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره في اخره ثم اسم مجرور بعد حرف جر مررت بالحجرات ليب لانس دي كامرتشس، الحجرات اسم مجرور بالكسره الظاهره على اخره مفعول به والان جمله تكون فيها كلمه الحجرات مفعولا به بنى الرجل الحجراتي احسنت طيب ما اعراب الحجراتي ما اعراب الحجرات اكويل سو volledig mogelijk de i'rab van تفضل ده من باوده دي الحجراتي. الحجراتي مفعول به منصوب بالكسره النائبه عن الفتحه احسنت لانه جمع مؤنث سالم اخ طيب امضي الان الى النافذه لانه جمع مؤنث سالم احسنت النافذه ام سوسن تفضلي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تطيسي ترام ايوه هذا هو جمع مؤنث سالم تكون فيها النافذات فاعلا أه. قز قزتي النوافذ احسنت بديكنت. طيب كرّكتنا، هذا كروب، فعل ماضي. طيب الآن جمع المؤنث السالم تكون فيه مبتداً المبتدا. النافذات جميلات حسنت يا خد إن حر... اسم مجرور بعد حرف جر ذهبت إلى النافذة ذهبت إلى النافذة. إكخي النرد راما يا خد وأخيراً مفعول به رأيت النافذة أحسنت يا خطيب. الآن المكنسة. المكنسة. بيت إيمان طفت المكنسة. أنت. الأثر يتفضل. البيزن أحسنت. بيزن. جمعوا أن السالم داتيس فالجو. جمعوا أن السالم داتيس المكنسات. يا خدت جملة تكون فيه المكنسات فاعلا. نظفت المكنسات الغرفة. يأخذ نعم The Basins have the Camers الخامعة هنا فاعل والآن مبتدأ المكنسات جديدة يأخذ The Basins زين New اسم مجرور بعد حرف جر نظفت الغرف بالمكنسات أحسنت I have the Camers الخامعة with the Basins والآن مفعول به اشتريت مكنسات كخت مك... بيزمس احسن طيب الكلمه الاخيره التفاحة. التفاحة. التفاحه التفاحه من يحاول ما معنى التفاحه حبيبتك انت التفاحي في ماي التفاحه بتيكن طيب من ياتي بالجمع المؤنث السالم تفضلي الاثريه التفاحات Heel goed. De jumla te kunnen via het tufahatu fa'ilan. Namet het tufahatu Heel goed. De appels zijn gegroeid in de boom. Wel aan. Moe Anderen kunnen ook andere voorbeelden geven. Geen probleem. Het tufahatu. Het tufahatu na de jatun. Heel goed. De appels zijn rijp. Ism majroor. Waarde de jar. Anderen kunnen ook voorbeelden bedenken. Dus het tufahat als اسم مجرور يكن فان فان فان دابلس ايته وضعت الدواء على التفاحات تتكن اكهب ميديسين خبلاتس فان دابلس نعم تتكن اكهب اكلت من التفاحات اكهب خيط فان دابلس هل خود والآن اخيرا مفعولا به مفعول به جملة مفيدة تكون فيها التفاحات مفعولا به اشتريت التفاحات. أحسن. طيب، نمضي إلى التمرين الرابع إذا لم يكن هناك سؤال. السؤال الأول إيتي بجملتين فعليتين المفعول به في كل منهما جمع مؤنث سالم. إذن هنا عليك أن تصنع جملتين. عليك أن تصنع جملتين. عليك أن تصنع جملتين. عليك أن تصنع جملتين. عليك أن تصنع جملتين. جمع مؤنث سالم زين الأثر يتفضل أكلت الدجاجات أحسنت أكلت الدجاجات أط كبة يأخذ إما أن تنظر أنظر زين مت أن جمع مؤنث سالم ألس مفعول به يشي مخزلف أن جمع مؤنث سالم بدينك نمانت إكزي نمانت دان خانف نار تفيد أنظر ديل إتي بجملتين فعليتين في كل منها الفاعل في كل منها جمع مؤنث سالم نيموت الفاعل اين زين جمع مؤنث سالم زين الاثريه تفضل حفظت المجتهدات دروسهن هيوخت المجتهدات هنا فاعل مرفوع بالضمه الظاهره كاخره وهو جمع مؤنث سالم يمن تندرسن انظر الزن ام سوسن تفضلي ذهبت العاقلات الى الجامعه الى الجامعه احسنت ذا فرستانده فراوين زاين ناار د ا اونيفرسيتايت غاغان ليس إذن هنا العاقلات فاعل العاقلات فاعل وهو جمع مؤنث سالم واس ايما تن اندر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 اما سوسن الساعات صغيرات هل القطعه كبيرات هي زين كبيرات نعم الشجرات الشجرات الكبيرات هي الشجرات هي الشجرات هي الشجرات هي جملة فعلية؟ المشجرات هي المشجرات جملة فعلية هي المشجرات هي المشجرات هي المشجرات هي المشجرات هي المشجرات هي المشجرات هي المشجرات هي المشجرات هي المشجرات هي المشجرات هي المشجرات هي ja, uh, yeah, je mag ook een zin geven, hè? Geef me. nog een andere zin of gaan we verder? Tuijb. Al uh, last onderdeel. Itibi jumlatayn ismiyatayn ismu inna fi kullin minhumā jammu mu'annath sālim. Yumut ismu inna jammu mu'annath sālim zayn. Al athar. Inna at-tilmīdhāti kathīrātun. goed. Voor waar de leling en dan gaat het over Meisjes zijn vol Heel goed. En hier het til ism in mansob bilkasratin je betaani al-fattah. Broeder, 77 waren Vat dat. In Ashajarati tawilatun. Heel goed. De voorwaarde, bomen zijn. لون نعم أما سوسان تفضل إن الكلمات جميلات هذه خط فوراد فوراد نعم طيب بهذا نكون قد انتهينا من التمرين الرابع إذا لم يكن هناك سؤال ننتقل إلى التمرين الخامس في الإنشاء التمرين الخامس يقول السؤال Fekker fi esme, fi esme ikulli me tarahu, fi hadirkatin min asjjar, wa azhar, wa atmar, wadjma, min tarahu, machtu men bite, min he, Saliman mu en net in Dus hier, zegt de muqallif, dat je gaat uh, uh, zeggen, opzeggen wat in een park, kan zijn wat eindigt op ta'mar bota, dus vrouwelijk. En als je het hebt, dan moet je daar jama mu'annath salim van maken. En dan een zin, een goede zin van maken. Wat kun je in een park tegenkomen, in een tuin, wat vrouwelijk is. Nou, wie begint? wat san, tafaddad. Adda jajah. Achzend, dat kan. de jajah. Tijb, jumla, of uh, jama mu'annath salim daarvan. انضم جمع جملة مفيدة الدجاجات يأخذ والآن جملة مفيدة لعبنا الدجاجات لعبنا الدجاجات طيب هنا مثل كال نعم هنا لا نقول لعبنا الدجاجات مار كاكدار زال أخليك داتيس أو كنتاو die gebruikt kan worden, maar die wordt niet vaak gebruikt. In het geval dat er, een gemma, een vrouwelijke gemma, komt na al-fi'al, dus eerst al-fi'al en daarna al jema al salim, of een vrouwelijke gemma in het algemeen, dan zeggen we, dan gebruiken we al-mu'annet. Heel goed, je hebt het zelf verbeterd. Net als je zegt we ja, hebben. De mannen zijn gegaan. Je zegt niet we hebben. Er is wel een taal die dat gebruikt, maar die wordt niet vaak gebruikt. Heel zelden. Uh, wat, wat bekend is, is dat we zeggen we hebben rijjal. Een taal, een, een, een versie van, van, van, uh, van het Arabisch. Een versie van het Arabisch. Want zoals jullie weten, Al-Quran Al-Karim is uh, neergezonden in verschillende qira'at Ahrof, in verschillende ahrof. Afhankelijk van de taal, van de uh, Arabieren. En zo zijn verschillende talen. na. Nou, Tayyib. -e. Al-aan iets anders. We hebben het Dajaja gehad. Heeft iemand een ander voorbeeld wat je kan vinden in een park, tuin, wat Mu'annef is, en dat je daar Jemma Mu'annef een salim van maakt? Broeder Sewaswert, wat dan? Ta'ishu al-Hasharatu fil Heel goed. Dus hier gaat het over al hashara Al-Hasharatu, dat is insect. Insect. En al-Hasharatu. Dat is dus en Anad Salim. Insecten. De insecten leven in de park, in het park. Zijn iemand anders een ander voorbeeld? mezelf te zijn nog een keer. Arjuha. Arjuha. Zeg ik het goed? En wat betekent dat? Nou. schommel. orjuha orjuha orjuha Dat is inderdaad schommel. Maar... ما هو الجامعة المؤمنة السليم منها وفي جملة مفيدة أرجوحات أحسنت وما يعني جملة مفيدة ركبنا الأرجوحات نعم هي أخذ هي بم أبدأ سخمص خزايد أحسن طيب يكفي بالنسبة لهذا التمرين ننتقل الآن إلى تمرين الإعراب تمرين السادس نأتي على النموذج اولا فور بيلت كافات الفائزات هذا في فعل ماضي مبني على السكون والتاء فعل مبني على الضم أو عف، عفوا والتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع في محل رفع الفائزات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم دوس وبديز دون ذا الإعراب والآن نعرب الجمل الآتية تمتلئ الخزانات نعم كفئتو كفئتو كهب باللون تبتا كنت باللون الأثرية تفضلي تمتلئ باللون نعم كفئب تبتا باللون تم الخ الخزانات تفضلي تمتلئ فعل مضارع مرفوع بالضمة الضارة في آخره حسنت والخزانات والخزانات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره أو في آخره طيب تم تلقيخزنة بتكن ذات دا كستن فول راكن تحلب المرأة البقرات تحلب المرأة البقرات من يعرف أم سوسة تفضل تحلب فعل مضارع مرفوع بالضمة الضايرة على آخره أحسن المرأة المرأة فاعل مرفوع بالضمة الضايرة على آخره هؤط البقرات مفعول به منصوب بالكسرة بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم ننتقل ننتقل إلى الجملة الأخيرة شكرنا للمحسنات تحلب المرأة البقرات the شكرنا للمحسنات شكرنا الأثري تفضل شكر فعل ماضي مبني على السكون خد نا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل وفي كنز خفاعل فاعل مبني على السكون في في محل رفعين هي خد نك مبني على الضم تيس نك على الضم على السكون ك ك ألف السكون نعم ثم Lillelmohsenaat, naam. Lillelmohsenaat. Jar wa magroor. Mohsenaat is magroor bil kassrati al zairah. Heel goed. Wa shakana betekent de vrouwen die het goede doen. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de oefening van hoofdstuk 31 d I'raad gemak al muennef zijn er vragen over wat we gehad hebben? Heeft iemand wat te vragen of wat toe te voegen? Alhamdulillah. Of jukom barakallahu ta'ala. Als er dus geen opmerkingen zijn of vragen, dan gaan we naar hoofdstuk 32.